لب المنادي لا صدح في آذانا لا تتبع إلا سكة الطيب والجوء يضنا بركمك وبر كلبوك معرفة صاحبك واحترامك لخوت أمر ربك وهو ملك كل الملوك ومزرع بذر خير حصد كل خير مرحبا يلي بقلبي مكانا يلي vi är alla med